أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع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 متكئين على سرر نصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم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 قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبَلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعكون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واسبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وَمِنَ اللَّيْنِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ